الله يعين الحسود, الحسود لو بدا طيب ودود الله يعين الحسود لو بدا طيب ودود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود الله يعين الحسود لو بدا طيب ودود الله ي. لو بدا طيب ودود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود لسانه شهد والحشا ما يتكمد منطق لسانه شهد والحشام يتكمد ممتلي قلبهن كانت عاد تهدايم حقود ممتلي قلبن كانت عاد تهدايم حقود الله يا عيد العسا لو بدا طيب ودود الله يا عين الحسود وبتطيم ودور لا لا لا تغرك بسمته فالحسود لا يسوع لا تغرك بسمته لا يسوع فالحسود لا يسوع غيره في خير زاد من ذا سفير اللي جا غيره في خير زاد من ذا سفير واصبح بهمه اسير كن بهت نهش حسود واصبح بهمه اسير كن بهت نهش نسود الله يا عاد الحسود لو بدا طيب ودود الله يا عين الحسود لو بدا طيب ودود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود